بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت يا أيها الإنسان إنك كذب إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من وَأَوْتِيَكَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرُ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَلْحُورًا وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَكَ كِتَابَهُ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إن رب